بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحذم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أسوابك والله غفور رحيم قد جرب الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإن أسعر النبي إلى بعض أسواجه حديثا فلما نذأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه, عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما فَقَدْ صَبَحُنُوا بُكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ رَاعٍ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوَلَّىٰ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوَلَّىٰ وَجْبِيلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرِ عَدَّ رَبُّهُ إِن طَلَّقْتُنَّ أَيُّ بِدْلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّمَّ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ, مسلمات مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ عليها ملائكة على شداد إلا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم إنما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توكلوا إلى الله دوماً نصوحا عتا ربكم عتا ربكم أن ربكم أتا ربكم أي يكفّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنّاً يورِثُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لا يُبْقِي اللَّهُ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّدِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد المنافقين والكفار واغلط عليهم يا أيها النبي جاهد الكفار والكفار وَمَا وَجَهْنَا نَمُوبِتَ الْمُقِيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اتَّخَذُوا مِن وَمَا اتَّلُوهُ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَالَتَ هُمَا فَلَمْ يُبْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وقيل دخول النار مع الداخلين وضرب الظلام مثلا للذين آمنوا اهرأة فبحون إذ قالت, قالت رب بنني عندك بيتا في الجنة ونسجني من